شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون Hela يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجن وما أدراك ما سجن كتاب موقوم ويل يوم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أشاطير الأولين كلا ذلك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 كذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرطوم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 يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بنا المقربون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 انها اولائ لا بون وما ارسل عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على ال أوفا وما كانوا يفعلون.